Barahim <laughs> راهين حق أوضحت صدق قوله رواها ويروي كل شب وشائب ومن ذاك كم أعطى الطعام لجائع وكم مرة أسقى الشراب لشاربي راهين حق أوضحت صدق قوله رواها ويروي كل شب وشائب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 وإن كان قد أشفى لوجبتي واجبين فراهين حق أوضحت صدق قوله رواه لروي كل شب وشائبي ومن ذاك كم أعطى الطعام لجائع وكم مرة أسقى الشراب لشاربي كم من مريض قتش في من دعائه وإن كان قد أشفى لوجبته واجبه ودرت له شات لدى أم معبد حليبا ولا تصطاع حلبة حالبي وقد ساخ في أرض حصان سراقة وفيه حديث عن براء ابن عازبي وقد فاح طيبا كف من مس كفه وما حل رأساً جنس شيب الذوائبي راهين حق أوضحت صدق قوله رواه ويروي كل شب وشايب ومن ذاك كم أعطى الطعام لجائع وكم مرة أسقى الشراب لشاربي وألقى شقي القوم فارث جزورهم على ظهري والله ليس بعذبي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 فتحت تبوك وماري بي براهين حق أوضحت صدق قوله براهين قواه ويروي كل شب وشائبي وشائبي كم أعطى الطعام لجائع كم أعطى الطعام وكم مرة أسقى الشراب لشاربي وأخبر عنه أن سيبلغ الكون إلى ما رأى من مشرق ومغارب، فأسبل رب الأرض بعد نبي. فتوحا تواری ما لها من مناكب براه رواه ويروي كل شب وشائب ومن ذاك كم اعطى الطعام لجائع و كم مرة الشراب لشاربي.